بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وطلّي وسلّم على أكبر الأنبياء والمرسلين يبينا محمد عليه وعلى آل يحضر الصلاة والسلام السبري أحمد الله تعالى وليفه لأخواساً يفتر هذا اللقاء الثانية مع كل اللقاءاتنا الأربعة وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسكب على غير إنساء فضمنا ولا دنيا في جمعنا أسأل الله تعالى أن يسمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه إخوة متحابين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجفر بشيء من ذلك تصفر أن القوم الذين يغبطهم الأنبياء والسهداء هم قوم تحابوا في الله على غير كان تضمهم ولد يتجمعهم إنما تحابوا في الله تعالى فاستحقوا أن يجتمعوا تحت ذل عبث الرحمن يوم القيامة فكذلك نرجو أن تكون نياتنا كذلك يعني ما أظن أن أحد منكم جاء لأجل دنيا يصيبها أو امرأة من ينكسها إنما أقبل لأجل أن يستمع إلى الذكر وإلى الكير ولأجل أن يزاد اقتداءا بحبيبنا ومهجة في قلوبنا وحبيب نفوسنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام كنا ذكرنا عدد من الغوائد في الدرس الماضي وآخر هذه القواعد التي ذكرناها هي القاعدة التي تقول أنك إذا عرفت نفسية الشخص الذي أمامك استطعت بناء على ذلك أن تتعامل معه تعاملا يسبق لمثل وكنا ذكرنا لكم مثالا حول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع له ما وقع في صلح الحديدية وجعل يقابل أنواع المفركين الذين يدهؤون إليه كان عليه الصلاة والسلام لمعركته التقيقة بكل واحد من هؤلاء يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتعامل مع كل واحد منهم تعاملا يسبح له عندها استطاع عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما هو خير للمسلمين وما أدى بعد ذلك إلى عمل هذا الصلح بينه عليه الصلاة والسلام وبين أولئك من ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما نقضت قريث العهد عن عهد صلح الحديدية وساعدت من من الكفار على المسلمين وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب لأجل أن يرجو مكة نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة وكان عليه الصلاة والسلام قد دعا الله تعالى فقال اللهم أعمي خبرنا عليه حتى يباغتهم لأجل أن ينقصر المسلمون في هذه المباغثة ولأجل أن لا يستعد الكافرون للكتال فتقع حق عظيم فهو عليه الصلاة والسلام ابتداء يريد أن يفتح مكة بكل هدوء. بأقل عدد من الخسائر بين الفريقين فلن أن يقع حرب مع جقته عليه الصلاة والسلام بنظر ربه عز وجل ومع في أيضا بقوة أصحابه الذين معه لكن لا يريد أن تقع مقتن بينه وبين قريش. فلما نزل قريبا من مكة عليه الصلاة والسلام فرج أبو سفيان مع بعض أصحاب ينظر بظلمة الليل. خرج ينظر يمينا ويسارا وكان قد أحس بشيء لكنه لم يعلم أن ثيء المؤمنين قد وصل إلى مكة فجاء ينظر من بعيد فإذا عدد كبير من النيران مشعله وحول كل نار منها قوم مبتلعون فقال لأصحابه من هؤلاء؟ من هؤلاء اللي طالعين البر فجاء؟ من هؤلاء؟ قالوا عندهم خزاعة خزاعة قالوا كفارا لكن لهم ميون إلى المسلمين. وكانت فريق قد أعانت بشر ضد فزاعة فقال قومه لعلهم فزاعة قال فزاعة أقل وأحقر من ذلك فزاعة ما يضحلون هذه الميران، الكثيرة فعددهم أقل وقوتهم أضعف فجعل يكسر حتى قبضت عليه بعض فرص المؤمنين وعقبلوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الطباء حصلت قصة بين أبي سفيان وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثم أقبل به العباك في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أبو سفيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإسلام لم يتمكن حقيقة التمكن من قلب رجل الآن مقبوض عليه مأسور بين يدي المسلمين وأمام قائدهم وملكهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أنا أشهد أن لا يعظى رسول الله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الجيش أن يبدأ في الهجوم على مكة، لكنه شعر أن أبا سفيان لا يزال يحتاج إلى زيادة الإيمان ويعلم أن أبا سفيان هذا الذي الآن أظهر الإسلام بين يديه أنه رجل غير عادي عند المشركين أبو سفيان هو الذي استنفر المشركين للخروج لقتال المسلمين في معركة بدر، وهو الذي قادهم في القتال في معركة أخر وهو الذي قادهم في القتال في معركة الخندق إذن يعني من عليه الصلاة والسلام أنه الآن أمام رجل هرعان ليس أمام أي رجل من الكفار لا أمام رجل يعرف الكتاب يعرف المقاتلي له شبرة طويلة في الكتاب رجل تؤثر فيه القوة إذا رأاه فأراج صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع أبي كثيراً كما يتعامل مع الرجل القائد أراد أن يظهر لأبي سفيان قوة المؤمنين حتى أن هذه القوة ليست من فأل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي قوة وفق الله تعالى إليها المؤمنين لما أطاعوه وتمسكوا بعهده. قال عليه الصلاة والسلام للحباس يا عباس، أو اثأبى سفيان عند حبكم الجفة يعني عند الموقع الذي تتمر به قتائب المؤمنين لدخول مكة بفتحها. فتجله يرى عند الله فليعرف قوته و... فقال العباس يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفقر فاجعل له شيئا قد يحب ان يستقر عند قومه ولا يريد تاففه مكه هاجرا من غير ما يكون له مكان يعني يصبح من عامة الناس قل له كلمه اجعل له شيئا فقال عليه الصلاة والسلام نادوا في الناس من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. سمعها أبو سفيان وهما في وفرح إذا أنا الآم، من دخل جاري فهو آم. فإنما هو أصل الناس أن يقبلوا إلى جاري، لفتكت أهل مكة كلهم. يعني الناس يجب عليهم بيوتهم، لكن هذه فيها نوع من الجاه والمنصب والعزة لهم. ما بعده العباس ثم أوقفه عند خطم الجبل، فجعل كساء المؤمنين. تمر بأبو سخيان وان يداخل الى جهة مكة فمرت به كثيبة من الكتار على قيولهم وعلى ابنهم وقد نبسوا الحديد، فقال أبو سخيان للعباق قال من هؤلاء قال هؤلاء سليم، قبيلة سليم. قال مالي ولسليم. ولسلين ما بينهم حردت حساسا فمضت سليم ودخل. ثم مرت كثيبة اخرى قال من هؤلاء قال هؤلاء مزينة قال مالي لي ولمزينة فمضت مزالة الكثيبة سلو الكثيبة تمرقنات برجال معهم السيوف حرب ثم مرت كثيبة الخضراء عليهم الحديث يعني خذبت أحدهم المغفر على رأسه والدرع على جسده معهم السيف وإذا هم لا يرى منهم إلا الحذر إلا أصراف قيونهم قبهرت من المغفر ولا كل شيء حديث وإذا في وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكثيبة الخاصة فقال فقال من هؤلاء قال هذه كثيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكثيبة الخضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فقال أبو سفيان وهو النبي جمد الحروب وعرف المقاتلين وصبر أغوارها جعل ينظر إليهم ثم قال هذا والله الموت الأحمر هذه الكثيبة هذا موت أحمر يمشي بين هذا والله الموت الاحمر اتنظروا يا عباس والله ما لا احبب بهؤلاء من قبل ولا طاقة ولا اجل من الجريكة امام هؤلاء ثم الكفت ابو سفيان الى بقية الكسائف ثم قال يا عباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما فقال له العباس يا ابا سفيان هذا ليس ملكا إنها النبوة أنت متجدها ما هو مش عادي هذه نبوة الله تعالى يؤيد أن نبي قال يا أبا سبيان هذا ليس ملكا إنها النبوة فقال أبا سبيان لا نعم إذن وسكت وجعل ننظر إلى هل خير أمامه ونفي قومه ونفي أن يصل إلى مكة يحذرهم طيب أنت الآن معك رسالة إلى قومك من أغلق بابك فهو آمن. من دخل المسجد الحرافة فهو آمن. من دخل جارة بسفيان فهو آمن عجل أنجر قومك قبل أن تقبض عليهم الكتائب في وسط الطرقات نسل قومه جعل ينظر إلى الكتائب التي بين يديه فالتبق إليه الأباب لما رأى الرجل راكل عما يستقبله قال له يا أبا سفيان أجري قومك قال هاه نعم فمضى يجري حتى دخل مكة وجعل يصيق بالناس ماذا قال؟ ما قال من اغلق بابه ولا قال من دخل المسجد الحرام لا جاء ليصيح ويقول ايها الناس هذه الكتائز جاء حر فمن دخل دار ابي سفيان فهو اامن قال الناس قد لك الله وما تغني عنا دارك دارك تكتيرين ولا طلعني. قال وما تغني عنا دارك قال ومن اغلق عليه بابه فهو اامن ومن دخل المسجد الحرام فهو اامن عندها تفرق الناس الى بيوتهم واغلقوا عليهم اقوابهم والطبا بعضهم الى المسجد الى الانس عندما تتعامل مع الناس اذا عرفت طبيعة الشخص الذي امامك استطعت ان تتعامل معه تعاملا يصبح له وبك نسانا على ذلك نفرض يا جماعة ان مدرسا دخل الى صلاة فقال يا ويكباب كل واحد يخرج ورقة وقالما قال لماذا يا أستاذ؟ قالوا والله عندكم اختبار إذا قلتم رياضيات مثلا قال عندكم اختبار قال يا أستاذ نحن في الصف الثالث ثانوي وبالأمن اختبر نتيزيا وقبل كينيا و... ولم نستعد الاختبار قال هذا اختبار مصاجر النظام يسمح يلا بسرعة كل واحد يخرج ورقة وقلمة فبدأوا يتأكفون بقر يلا بسرعة فقام صالب في آخر الفصل هذا الصالب معروف أنه كريد الغضب كل يوم بينه وبين أحد المدرسين المسكرة وعند خروجهم في اخر الدوام كل يوم يتضارب لعطالب طالبين وربما وصلت الى تجارة المدرسة او الى السرطة قامها الطالب وقال ينا الساد علي كيبت تحسبرنا قال ينا قال لا ما هو علي قال اللي بلى علي كيبي. قال احنا اللي بننجح قال لا اللي نتغطب انتو اشارك وجعد يقترب ابنه وهالطالب يشد السعر والمدرس تشد السعر ما الذي ينسى يحصل في الغالب انه سيحصل تجار ثم مبارضة وفي غالب الاحيان ايضا من اللي يتنس المباردة على المواقف نفسه <تصارف> الثالب يعني غالبا لأنه يتأوز كل يوم مواقف بينه وبين زملائه فهو متجدرس اساسا سوى المدرس ربما لم يتبارد من يوم انه يساعد بالجداء وبغالب الاحيان سوف ينظر المدرس ربما يخرج واحد من الطلاب حاسف الجوال ويصور ايضا الموقف وغالبا من الذي سيعفر على الثالب يعني قد ينصل الى مدرسة اخرى او يكتب عليه تعمهد والمدرس سوف يخرج وربما يصور ويظهر المدرسة ويتحدث عنه المدرسون وربما ايضا يؤرق المدرسون ب ب ب ب فرضه قال الواحد منهم متى تعين في المدرسه قال والله ما ادري بس السنه اللي انضرب فيها ثانث في لان بالله ان كان فرض يعني طبيعه عليه لكن لو ان حرس كيف يتعامل مع هذا الطالب الغاضب فلما قال الطالب ما نريد نختبر انتبه ان شاء الله يتعصب ما تريد تختبر قال ما نقدر طيب خلاص. لا تختبر. السؤال الأول يا جباب، أنا أقول لك ما نبغى نختبر طيب أنا, أنا جلست بك اختبر. خلاص لا تختبر. لا تختبر. السؤال الأول يا جباب، بين جائزات يساوي. وبتسرق أسئلة. طيب أنت الآن جعلت الطالب أمام أحد الاختيارات. إما أن يخرج ورقة وقلم وقلم ويرد يكتب الأسئلة ويختبر. أو أنه يختبر. وإذا لم يختبر ماذا تفعل؟ ضع له خبر. ودينا. اما ترضى ضغطك وتصرق عليه وانت تعلم ان يكتشب الشعر وهو يكتشبها حتى تنقطع لابد مع الغضب ان تكون هادئة ان تنضطها ضغطك اما انت تعامل مع زوجها وهو غبوب مرة واحد من الشباب تزوج وطلق زوجته بعدها بشهر او شهرين ثم جاء يستثي طيب لماذا طلقتها قال والله يشير. وقع بيني وبينها مشكلة وطلقتها بعد ذلك طيب يا أخي أضبط أعصابك يعرف كيف تتكلم مع زوجتك هذا زواج ليس لعظا بعدها بثلاثة أجسر أو أربعة جاء وإذا هو قد طلقها تطلقها الثانية يا فلان الله يهديك أنت من تبعاق ليس ما تمتك أعصابك قال ليك يا أخي أتارتني وما جري إيش قلنا طيب انت ذا ترى الثلثة ستة على ما جرفونا المصريين يعني إذا طلقتها ثالثة خلاص لا تحلو لك حتى تنكح رجلاً غيرك فجاء بعد ذلك وقد طلقها ثالثة فكنت ألطى أقول لك ماذا طيب أنت تسأل بهذا قال يا والله لو أنك مكاني ينطلق جدتها قلت ليس قال يا أخي حصل بيني وبينها مشكلة وغضبت بدأت أطرخ بها يعني غضب عليها أنت ما تتهمين إلى مدى أعلمك فتار غضبها هي أيضا بدأت تقول لا ما شاء الله قال ليه خليت الذكاء لك يا يا ذكي جمالة لا لا أحسن طلقني إن كانت رجال طلقني إذا سيك شير طلقني يلا ورنا رجولك طلع رجولك طلقني أتحداك طلقني كنت مجرد مني لا يستفاري قوي ويمكن أنها طلقت بدأت بعد ذلك تبقي عند آلها وستتبع المتائج تبحث عن عن من يصيناك بالرجوع إلي وأنني كنت في فترة الحيض وفي حديث بن عمر طيب أصلا أنت لماذا لم تصدقي أعصابتي من البداية أبي أتعامل مع و زوجة تتعامل مع زوجها أو العكس زملاء يتعامل بعضهم مع بعض إذا عرفت أن الذي أمامك غفور تعامل معه تعاملا يصلح عربت تعامل يسبق له عرفت أنه ضحيل تعامل تعامل يسبق له عرفت أنه ربما خبيث ما يذهب تعامل تعامل يسبق له فكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع كل واحد تعامل يسبق له مثال من, من زوجاته عليه الصلاة والسلام التي استهرا أنه عليه الصلاة والسلام يماجحها كثيرا من؟ عائشة لأن تخصية عائشة تخصية فتاحية فكان يسبق لها أن يتعامل معها بمثل ذلك يرجع عليه الصلاة والسلام من سفر أو من غزوة ثم يقول للجيس تقدموا عنا يتقدم الجيش عنه يقول عائشة انزلي فتنزل من على بعيرها ثم يقول تسابقيني فيتسابق عليه الصلاة والسلام هو إياه يماجعها لأن عائشة أصلا كانت في تخصيتها تفضح ان يتعامل معها بمجردال يدخل عليه الصلاة والسلام عليها يوما فيجد بين يديها بنات تنعبوا بهن يعني عرائس من قطن او نحو ذلك تنعبوا بهن فراء النبي صلى الله عليه وسلم بينها حصانا له جناحان وقال عليه الصلاة والسلام وما هذا يا عائشة قالت هذا حصان قال حصان له جناحان قالت سبحان الله أو ما عليك أن نبي الله سليمان كان عنده قيود لها أسلحة إن شاء الله تعلم النبي صلى الله عليه وسلم معلومات جديدة عن نبي الله سليمان فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها المعلومة هذه إذن هي تأسنيات وأطني كانت تصبح لأن يمازحها فكان يمازحها عليه الصلاة والسلام مثل ذلك امتنمت لأنه نوع معين من التعامل معها زينب رضي الله عنها زينب بن جحس لها نوع معين من التعامل. زينة بن سييد رضي الله عنها وعن بن زوجات عليه الصلاة والسلام أيضا لها نوع معين من التعامل. عمر الخطاب كانت شخصيته صارمة قوية يتعامل بطراره مع الذي أمامه فكان إذا جاء وقت الجسد يركزت إن إلى عمر لما وقف عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وقال لأصحابه قبل بداية المعركة إن قوما من قريش من بني هاسم قد جاءوا الى المعركة مكرهين يعني اكرهتهم قريش على الخروج معه فمن نقي منكم العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله ترخرت مكره ولن يقاتلنا يجلس على جنس فلحة لن يقاتلنا من نقي العباس فلا يقتله ثم عد رجالا قال ابو حديثة ابو حديثة بن عصبة قال طبعا الان الموقف موقف مضطرد 317 او 14 امام 1300 قادمين ثم لاحظ ما استعدت صحابة في ماركة بدر خرجوا بسلاح الراكب اللي مع القوات اللي مع السهمين الثلاثة الذي معه السيد الثقر مستعد استعدتنا كتال مسألة قافلة معها 40 حارسا نقتنها الاربعين او نأترهم ونأتلت القافلة عند امامنا جيت 1300 ثم هي اول لقاء دموي بين المسلمين و اعدائهم لك أن تتصور رجالا خرجوا إلى قتال في أول لقاء لك أن تتصور نفوسهم وهم عزق قال أبو غليف قال عجبا أن أقتل إخواننا وأباءنا وأدعى العباس أما والله لأن رأيته السيف السيسي النبي صلى الله عليه وسلم بمن يستعين لحل هالموقف أبو بكر رجل أسير يعني رجل بكاء خاشع أبو ذر رجل يصبح من للإخلاح بين الناس والخصومات يعني سلسفت عليه الصلاة والسلام إلى عمر أمامه سلسفت مئة سبعة عشر مخشار لعمر لأي تفتيت تصلح للمواقب قال يا أبا حف يقول عمر هي أول مرة يكنيين فيها النبي صلى الله عليه وسلم دائما لنبيه تعالي عمر ذهب عمر اليوم قال يا أبا حف قال يا أبا حف أيضرب وده عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيف قام عمر واخذ السيف والتفت الى ابي حذيفه قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه طبعا عمر يعلم اننا الان في ساحة قتال اي اختلاف مع القائد مشكله قلنا لو تكاسر على ابي حذيفه بيقصد لنا واحد ثاني يقول طيب كيف القاتل ونحن غير مستعدين لا تفتح الباب يقصد واحد ثاني يقول طيب انا ما معي سيف كيف تقاتل يقصد واحد رابع طيب احنا ما معنا اللي تبغى نروح اقول يدرق ولا ما نجي داخل الامر يحتاج الى قطع الصوت من الفداية مثل ما قالوا قالوا كان عنفر مهو بدوني كتير قالوا طيب كيف انتسروا كيف خاط الناس منه قالوا كان إذا رأى ثمانية او حسرة رجال يخسر ابعثهم ثم يضرب حتى يوكمه في التراث فيخاف الباقون فهو مثل ما قال الله تسرد به من خلفهم فعمر يعلم من المسألة الان نحن في سح قتال كونك اكتفتح المجال لاجل كل واحد عنده رأيه يبدأ يعترض على القائد هم كلهم ثلاث مئة وسبعة لو خرج من بينهم عشرة آراء نتفرقوا قال يا رسول وتعني اضرب حنوك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والتفج إلى حبي حليفة كان هذا التهديث كافيا لأن يسكت البقية ممن عندهم آراء أخرى مع أنهم صالحون والله تعالى قد اصطلع على أهل بدر فقال عملوا ما كيتم فقد غفرت لكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم قال عليه الصلاة والسلام هم خيارنا فقال جبريل وكذلك من سهد من الملائكة هم خيارنا يقول رب الصديق رضي الله عنه فوالله ما جئت خائفا من الكلمة التي قلتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يخاف معنى مجرد رأيي يخاف يقول ولا أرى تكثرها عني إلا الشهادة فقتل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك في سبيل الله ولعله إن شاء الله يكتب شهيدا مع الشهداء. إذا أنت عندما تتعامل، تبي أنك أيضا حتى لما تتعامل مع أولادك، بعض أولادك يصو أنك يعني لو ذهب أحد أولادك لأجل أنك مادم لجأت تصل من المستشفى، لك عند أبو فلان قلت نعم، قال والله أحد أولادك صار لحاجث وهو عندنا لعلك أن تأتي، فأردت أن تختار أحد أولادك ليذهب معك. ستختار الذي عنده تحمل الذي عنده قوة في ضبط عاطفته لكن لن تختار من هو سريع الدمعة سريع الهنيار تجد الصراح لا فإذا كن تعرف أولادك واحدا واحدا ستختار المناسب منهم لأجلان يذهب معه وكذلك عند التعاملك مع الناس. بعض الناس ما يحب المكت لماذا تمسك أمامه بعض الناس ما يحب لا تمزح معه. بعض الناس تخيل ما يصرع تقول له اثنان الضعجات ما تحرجه لما تقول له الكلام ولا ولا يعني تنكت عليه احيانا ما تعجبنا ما دخلنا محل لا تحرجه ذلك ما دام انك تعرف من طبيعته انه يستطر بهذه الصفقة لاجه ان يحبك الناس تعامل مع كل واحد منهم بالاسلوب الذي يستطرح له يقولون للقلوب دروب والقلوب ابواب وكل باب من القلوب له مستح، واحد المستح لقلبه المدح، واحد المستح لقلبه المدح، واحد المستح إلى قلبه ال مثلاً الهدية، واحد المستح إلى فكل إنسان له مستح إلى قلب إذا عرض المستح المناسب للباب المناسب استطعت أن تصل إلى قلوب الناس القاعدة الرابعة الاهتمام بالآخرين لما يجلدك الود في قلوب الناس. أن تظهر الاهتمام به أن تظهر أنهم مهمون عندك جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما تبرعات أموال في أجماء ذلك أقبل إليه عمر رضي الله تعالى عنك مستماله أقبل جهد صبر أموال وضعها بيني بين النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أساسا ما جمعها هذه الأموال إنه مستطرم وإذا لو عندها أموال في بيت مال المسلمين محتاج أن يكون يا ناس تبرأك لكن احتاجوا اموالا وليوجد مال بد ان يتمع تبرعات منهم اقبل عمر في هذا المال وضعه بين يديه اول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له بالله احسنه ماذا قال له ماذا تركت لي اهلك اهلك مهمون عندي يا عمر لا تظن اني ما اذكر الا في نفسي او ما اذكر الا في قضيتي جمع مال ورفع شرطة عن المسلمين لا كما أن زوجتك وأولادك هم مهمون عندك ذلك هم مهمون عندي ابنتك هي ابنتي و... وزوجتك هي أختي و... وابنك هو ابني جوعهم جوعني وعطسهم عطسي وعريهم عريي يشعر عمر الآن أن واقف أمام رجل ليس رجلا جهادياً كما أنك أن تهتم بأهلك أيضاً أنا أهتم يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم يصفر طيب نصفه ما؟ بعد قليل جاء ابو بكر وضع المال قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله طبعا ابو بكر جاء بالمال الكأس لكن عنده كيف عنده مزرعة عنده ابل عنده غنم حتى ما يقول انسان كيف صيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا بالمرء اتمنى ان يضيع من يعود كيف يأتي بأموال كلها ولا يقول ابقي بعضها لأهلك تقول صحيح لكن أبا بكر جاء بالمال النقف الموجود عنده أما الأموال الأخرى فعنده لو احتاج أهله يبيعوا بعيرا أو يبيعوا شيئا من الشيئا ويطئم أهله إن احتاجه فهذا من اهتمامي عليه الصلاة والسلام به صلى عليه الصلاة والسلام يوم لأصحابه فخصف صلاةه خصف صلاةه عن قولها الذي اعتادوا عليه فلما سهى عليه الصلاة والسلام لتبقى إلى أصحابه وقال سمعت صوت بكاء صبي عند النساء فرحمت أمه فخطت الصلاة لأجلها. لما تشعر الأم يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطي الصلاة بالئات الذين ورائه لأجل أن يرى نبتيتها. هل تزداد هذه المرأة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. سمع بقاء صبي، الصبي مهم عنده. قالت خطت الصلاة لأجلها. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا محتاجا يظهر منه فأنا الاهتمام فيه. بينما هو جالس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما كما صحيح مسلم إذ أقبل قوم من قبل مضاف من نفس أقبلوا يمشون الطريق الطويل في الصحار والحر الشديد والرمال حتى وصلوا الى المدينة لاحظ واحد يمشي من الرياض حتى يصل الى المدينة بيقطع مسافه 1000 كيلو ممكن قال لو تقطعها على في سيارة فانها تعد احتاج كم كلام ساعتين وثلاثه اذا وصلت مع ان عندك العصير والماء البارد فما بانك بأقوام أقبلوا ينسون على أحدامهم فلما أقبلوا جهة النجينة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من بعيد فإذا قوم فطرة فقد اجتاب النمار تدري ما معنى اجتاب النمار يعني يا جماعة يأتي أحدهم لأجل أن يشكر عورته فلا يجد رداء ولا إدارة ولا قميص يجد فصعة كماس ليس عنده قيمة إدره والخير فيأتي إلى هذه الفصعة من القماش ويصوبها من نصفها، ثم يأخذها ويحملها من فوق رأسه، ويخرج رأسه ويسلب باقيها على جسده. حتى قيمة الإبرة والخيط ما عندك؟ ما عندك قصير؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قد جابوا النمر وتألق السيوف ليس عليهم أذر، ليس عليهم أرضية، ليس عليهم عباء، لو حركت الريح الثوب الذي القماش الذي على أقدامه ربما تكشف عورته. فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قد عراهم الفقر وأراهم يشعرون أن جوعهم جوع وأن عطشهم عطش عبت وأن عريهم عري وفقرهم فقر ما قال الحمد لله ما دام بخير وعيالي بخير الحمد لله هذا قدر الله عليهم أنا, أنا كثير على الناس كلهم لا لا يشرف بحاجتهم قام عليه الصلاة محمد يراهم قام دخل إلى بيته فلا تنمهم على محبته الكذب ولا تنمهم ما يقول أنت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا إليها أصرت الدنيا كلها فلما مات أصرت الدنيا كلها ومن صلى الله عليه وسلم أن يحجر قلوبهم بتعامله معهم إضافة إلى ما جعل الله تعالى في قلوبهم من المحبة له لأنه نبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى البيت الأول نظر يمين يسار ما وجد شيئا طلع دخل الى البيت الثاني ما في شيء يبحث سمر دياب لعن اي شيء ممكن يباع ممكن يتصدق به لم يجب شيء دخل الى البيت الثاني فالرابع فالخامس فالثالث فالثابت فالثامن فالتاسع ولا شيء فقام الصلاة والسلام على المنبر بدأ بنفسه ما وجده يعني طام على المنبر وجعل ينادى بالناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى اجتمعنا فطاح بهم فصدق رجل من ديناره. تصدق رجل من جرهمه تصدق رجل من صاع تمره تصدق رجل من صاع ذره تصدق رجل من توقه تصدق رجل من نعره يقول الراوي تجعل يعزج حتى قال تصدق رجل ولو بشق ثمره يعني اذا ما عندك الا ثمره واحدة لا تأكلها شقها نصري وتصدق بنسقها وكل نصها فجعل الناس يسمعون قام رجل بكرة في يده وكان أول المتصدقين قام رجل بكرة في يده فيها ذهب ومال كادت يده أن تعجز عنها من ثقلها وجعل يرفعها يرفعها حتى أطلعها إلى المنبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ثقلها ما يكاد الصبي يحملها ذهب وفضة فلما رآها النبي علية الصلاة أقدها وسهلل وجهه وسر وكان عليه الصلاة والسلام إذا سُرَّ، استنار وجهه، حتى كأنه بليقة من قمر. يقول الصحابي إذا فرح، عرف أن فرحان يليل وجه عليه صلاة والسلام ونسأل الله أن يرزقنا قبلة على ذلك الجبين المبارك في جناتنا الآن. ثم تعالى الناس من طرفة إلى بيوتهم، هذا يحضر فيهاً، هذا يحضر طعاما يقول حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من فيها. وكوما من طعام قال ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم أن في الناس هذا من اجتمامه من اجتمامه في الآخرين لذلك أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تدخل النبي صلى الله عليه وسلم حجة أصحابه تدخل المرأة إلى المسجد قد جمعت عليها فيابها وتجمع هذا شيء واقع على الأرض هذا تجمع تقوم المسجد وتطور فقدها النبي صلى الله عليه وسلم العادة يراها كل يوم كل يومين يراها تجمع جمع وتخرجت تساهل لغير فبقدها يوم يومين جلال مجال قال لأصحابه اي من المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ترى الذي غاب ليس ابو بكر ولا عمر ولا غثمان ولا علي الذي غاب هو امرأة سوداء يعني من يعني عدم من اهتمام الناس لها ان اسمها لم يحقب في الحديث حتى اسمها لم يحقب قال وين هذه مهمة عندي اين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد قال وأنه فعب يا رسول الله ماتت الله يقدر لها ماتت قال ماتت قال ماتت, قال ماتت. طيب. هل لكنتم آذنتموني كيف سموت وتخبروني انها ماتت أنا أصلي عليها أنا لما ما آذنتموني قال يا رسول الله ماتت بلي ف. كريم ان يوقظ فات بالليل الله يستر لها واصحابك السلام وهو كتموهم صلوا عليها ودفنها انا هو المودع النبي كريم ان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمه الليل تعا صل على احنه ان هي ذا صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها هذه امراه مهمة عندي هذه كانت تقوم بعمل جليل في الإسلام انا اعده جليل وين عده الناس حقيقا لا يثبت اليه يعني تسوي يعني تدخل المسجد كل يوم والله لو انها فتحت الثارث والروم لا هي عملها جليل لأن هذا هذا اللي تقدر تقدم للإسلام لأساسا هذا الذي تستطيع وان تقدمه للإسلام فعلته ولو كانت تستطيع ان تفتح الثارث والروم فعلت لكنها اللي أستطيع ان فما دام انها لا تستطيع ان تقدم اعظم من ذلك اذا هي امرأة قدمت اعظم ما تستطيع عليه مثلما ذكروا ان احد الملوخ بنى مسجدا واسراء بناء المسجد أمر أن يتبرع أحد بشيء أبدا لهذا المسجد، ولو وعد يتبرع المسجد بشيء، وقد جعل اسمه كبيرا على بوابة المسجد وهو يبنى. فنام ليلة من الليالي فرأى كأن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه ويضع اسم امرأة. أصبح خبش ذهب وتأكد إذا اسمه لا يزال على المسجد. فلما كانت الليلة الثانية رأى المنظر نفسه. قام نظر فإذا اسمه لا يزال نامت الليلة الثالثة فإذا المنظر نفسه إذا البن الملك ينزل من السماء ويمس اسمه ويضع اسم المرأة فقام وقد اسم أسم المرأة وأمر الناس بالتنقيب عنها يمينا ويسارا ولو تحت الأرض حتى يحضروها بين يديه فما هي إلا تعاد حتى وضهرت المرأة بيني لي عجوز مسكين فقيرة قال أسمه في قالت أنا فلانة بنت فلان فإذا هو نفس الاسم الذي يراه يكتب على المسجد قال أنت تبرعت بشيء للمسجد؟ قالت لا والله أنا أصلا مسدينا ما عندي شيء تبرع به. مسكت بين يديه. قال ماذا فعلت للمسجد؟ قالت ما فعلت شيئا. قال ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ قالت مررت يوما فرأيت أحد الخيول التي يحمل عليها اللبن. يحملون اللبن يعني الحجارة التي يبنى بها المسجد على خيل. فرأيت خيلا قد أرهقه العبث. سملت إلى بئر قريبا. وعبأت ذلوا بالماء وأقبلت به إلى هذا الخير فشرفت ثم عبت الذلو إلى مكانه ومضيت فقال لها بهذا استحقيت أن يكون اسمك على المسجد هو فعل الأمر لغير الله أراد الشهرة والظهور بدليل أنه وضع اسمه على المسجد والمسجد لا مرحل في مرحلة الجنة حتى يستهر أكثر والمرأة سألت الأمر لله وحده لا تريك وفعلت أعظم ما, ما يمكنها معتها المرأة. وليس في ملك هذا الرجل كبل مسدلاً كاملا لكنها أفقد خيلا تعبداً لله تعالى لما كان هذا الخيل يشارك في بناء المسك. فكذلك هذه المرأة التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بها، أنت عندما تظهر الانتقام بالآخرين يحبوك كثاً، فكلاً في أيام الاختبارات، في أيام الاختبارات مرة من المرات، الاختبارات الماضية، يعرف بعض الناس إجنه أو نته بالخط الثالث الثاني. الناس عادة إذا كان عندهم يعني أحد يدرس في الثالث ثانوي يكون البيت في مرحلة صعبة. الأب يحرص ذاكر ذاكر والأم تفعل ذلك وربما جاءوا ليهذين مدرسين ودفعوا أموال لأجل ذلك وكلهم يسألونها كيف الاختبار تعال راجل معك الورقة في نوع اهتمام لأن في الغالب تحدد مستقبله بعد ذلك في الجامعة. سأعرف ثلاثة أو أربعة من الأقارب أبناء في ثالث ثانوي في أسئلة الإختبارات بعدما مضى من الإختبارات ثلاثة أيام أو أربعة اقبل الى جهاز الجوال وكتب رسالة السلام عليكم ارجو ان تكون اختبارات الابن موفقة فاننا نحب له خير وننسه من الدعاء وارسل هالرسالة الى الثلاثة والاربع الذين اعرفهم قد يعني اهتموا بابنان لك ان تتخيل انك في مكان الاب او الام التي وصلت او الذي وصل اليه تلك الرسالة ثم صيد الناس يرسلون اليك رسائل عادية واذا هذا قلال يرسل اليك انه ما نسي ولدك وان مهتم بولدك اهتمامك بك انا تذكر بنوع محبك لهذا المرسل بس واذكر اني في مرة اخرى ايضا بعدما انتهيت من العمرة رجعت إلى اتجرت من دقن وضعت رأتي لعنام فما جاء منهم فاخررت بالجوال وكتبت رسالة الان انتهيت من العمرة وقد دعوت لأحبابي وانت منهم فاسأل الله ان يتجيب ما دعونا لك محبك محمد العريقي وارسلتها الى القائمة كلها فيها اكثر من 1000 اسم طيب انت هل تتصور اني اطوق الجوال يديني واقول يا اكثر المسلمين واكثر ها لا لا اكثر المسلمين او المسلمات واحبابي واصحابي ويذكر فيهم كل من ارسل لي لكن لما تصل الرسالة الى اولائك لك ان تتخيل عظم الامر عندهم واحد لي والله يا ابو عبد الرحمن اني ابكي وانا ارد عليك جزاك الله خير انك ما واحد ارسل لي من ادن قال والله من من أمتي يدور عبارة لبقيت بس وكالك بها واحد رأني بعدها بشهرين بمدينة أخرى سلمت عليه قال سر السعر تلك التي أمثلت هريقة بالكذا والله ذلك الله يمأشرطيني إلى الآن ما الذي يمنعك أن تظهر للناس أنك تحبهم تظهر مشاعرك لهم تظهر للناس أنه مهمون عندك ما رضى فأرسلت إليه أنك تدعونه. او اتصلت به او زرته او ارسلت اليه هدية زميل منذ مناعج يوم من الايام مغاد عن العمل فأظهرت له للزمام او اتصلت به او قال لك والله انا سأذهب مبترا لان وردي عنده تطعين في المستشفى ثم ارسلت اليه بعد ساعة او ساعتين اسأل الله ان يكون ولدك بخير وان يجرى عينك به اليست مثل هذه الامور تؤثر لقلوب الناس ايو الاخوة والاخوات حقيقة يعني انا من منذ اكثر من عشرين سنة وأنا أبحث في مثل هذه الأمور في فنون التعامل والتأثير في الآخرين وفي وغير ذلك. وجدت أن تأثر قلوب الناس وأن تحكمك في عوابطهم هو أسهل من يترب هذا الماء البارد أسهل منك وتستطيع ربما أن تبكيه وإن شئت وأن تبكيه وإن شئت وأنت أجعل وإن وحبك إن شئت وأن تقلب هذا الحظ لكم إن شئت بإذن الله تعالى إنما ببعض الطرق وبعض الأساليك التي تتعامل بها معه. مر من المرات في رمضان الماضي يكثر الله ويعني اعتكت مع بعض الهواء في الساعة الاخيرة من الجمعة كتبت رسالة وانا صاحب معتكب وفي هذه الساعة القاضلة ذكرتك فدعوث لك لاني احبك وارسلها الى احبابي وعطاردي وبعض احبابي لك ان تتخيل انك واحد منك ثم تصل هذه الرسالة اليك وتقرأتها وإذا قلان لأنه يحبك لن ينسك النسعاء وهو على مثل هذا الحال القاضل ألا تشعر أنك نوع فرح ليس لأن قلانا هو الذي دعا لا لا أصد هذا فأنا عبد حقير مسكين لكن الذي أعنيه أنه يقع في قلبه نوع فرح أنك اهتمنت به وأنك ذكرته في مثل هذه الساعة وما ذكرته إلا لأن له مقاما في قلبك أظهر للناس مثل هذه النساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبهرها للناس يقف مع معاد يا معاد والله إني أحبه يضلع المشاعر التي في قلبه يجلس مع عائزة يا عائزة قالت نعم قال إني أعلم إذا كنت غبانة عليه وإذا كنت راضية أخرج مشاعرك لها قالت كيف قال إذا كنت غبانة وحلت تقولي لا ورب إبراهيم وإذا كنت راضية وحلت تقولي لا ورب محمد صلى الله وسلم عليه جميعا. فقالت نعم يا رسول الله والله ما اهجر الا اسمك كنا نستطيع ان اهجرك في البيت الا ما بس اسمك ما اريد ان على لساني اذا كنت غضبا يخرج مكايره يخرج مكايره عليه الصلاة والسلام لعائكه ويخرجها لاصحابه يا معاذ اني احبك يا عبد الله بن عمر يا ابي نحن عندما نفعل مثل ذلك مع الناس ولا نكون حجارا صامتة قاسية عندما نتعامل معهم بلا شك أنه يقع في قلوب الناس لنا من المحبة والسوء والمناطفة ما يقع الصاعدة الخامسة كل لما الأشياء التي نفعلها نحن تنقسم إلى قسمين. هناك أشياء نفعلها لأجل الناس وهناك أشياء نفعلها لأجل أنفسي أنا أعطيك مثالا على ذلك نطرد انك مثلا في مكان تلقي درسا وجد فريقك تحت الماء ويسر السماء فتحت هذا الجهة ويسر السماء انت تفعل هذا لأجل نفسك ام لأجل الناس لأجل نفسك لانك تفريقك وتعلم فتترب ماء انسان تصبب منه العرق وقام وسرغل المكيئ يفعل لأجل الناس ام لأجل نفسه لأجل نفسه انسان رأى يعني طعاما ثابت لم عن حك هو يفعله لأجل الناس، لا لأجل نفسه. إنسان حضر وقراه الحاجة من بول أوعاز دخل الحمام قر حاجته. يفعلون لأجل الناس، لا لأجل نفسه. لكن خذ الجانب الآخر. إنسان دعى إلى عرس، وقيل له سرى سيحضر لهذا العرس ناس من كبار القوم ومن الوجهة فذهب وفصل توبا جديدا، واترى قدرة جديدة، ومر على محل عذورات واترى عذرا جديدا، طيب رائحه ثم طيب ولد أحسن ثيابة ولم مع ثم ذهب إلى هذا العقد. السؤال، هو يفعل ذلك لأجل نفسه أم لأجل نظر الناس إليه؟ أجيب، لأجل نظر الناس إليه. صح بدليل أنه إذا أراد أن يدخل الحمام ما يدخل، وإذا أراد أن ما ينام. لكنه يعني يجعل نفسه جميلا لأجل أن ينظر الناس إليه. إذا ما دام أنه فعل هذا لأجل نظر الناس إليه، فمن المناسب أن تبدر له أنك لا حتى السعة الذي فعله. بمعنى، لو أنه على الناس، ثم جاء وسلم عليه، وانت سلم عليه، تقول ما شاء الله. مش هقول لي يا أخي ما شاء الله يا تقول كأنه قبل حذر الأذى. انا يفرح وهو يسمع العبارة يفرح ان انا يجمع يفرح ويتعر ان تطيبت دقيق غالي لكن لاحظوه الناس لاحظوا الناس اني انا مطيق اني سعبان على نفسي. سلمت على الثاني او الثالث وهو ان تسلم عليه قال لك مثلا يا اخي شاء الله ايه هذا الجمال يا اخي غفيت على المعرف انا تجرب بفرح. واني تعلم قسرتي جديدة وثوب جديد وحذائي جديد يلمع لذلك الناس يقولون مثل هذه الحبارات وتجد انه يفرح ويكون في قلبه محبه ورفيد لهذا الذي مدحه واثناء عليه لو ركبت مع صديقك في سيارتك اول ما ركبت السيارة قلت ما شاء الله ما هذه المضاعفة يا اخي نركب معنات السيارات السيارة من من الخارج ومن الداخل واسخاه وعمل بردية همين يتار ومناديس انت ما شاء الله عليك في سياركك مظيفة ومرتبة ألا يسعر صاحبك وهو يسمع منك هذه الكلمات بنوع من البنجة والسرور قلوا بلا بلا يسعر فيه في التالي لو ان زوجتك مثلا سافرت انت مدة دوء فأقبلت هي الى غربة نومك وغيرت فيها بعض الاشياء كانت تغير مثلا في وجهي الداخل الى الغرفة تغيرت تغير جعلته على جنب واخذت جناب الملابس وضعته في الوجه وغيرت المطرة كان احمر وجعلته اصبر الانوار اللمبات الموجودة غيرتها الى لون احضر مثلا وطيبت الغرفة فجئت انت ودخلت الى غرفة نوم هي ماذا تنتظر منك ان تقول ماذا تنتظر ما شاء الله ما هذا التزديد والله كأنها غرفة نوم جديدة ما شاء الله غيرت اللمبات ما شاء الله والترتيب هذا احلى من السابق قل كل كلمتين يا اخي لكن لو دخلت وانت يعني يغالبك النوم واقبل سمتي ما تزرح عن اللي حواليك متوجه الى السريف كما تظهر مثل الوجه سموا عن سمتي لا ترى بخطوات ما, ما شعارت اللون والدلاب يضرب في انتك وين السرير؟ قالت السرير وراء جيته لذيته حبات راسك ونمك ما تنقذر دوت بك تقول يا حبيب عطري رايك ايش رايك الجديد ايش رايك بالمطرس الجديد ايش رايك بك ياخي انطي ياخي تفاعل ولو انها طبخت طعاما نذيبا دائما لنا الطعام تضع طبع فوق الدجاج ججاج واذا تحمست ذات اليوم تحمرت الدجاجة من فوق بس ذات اليوم لا ججاج جفت وأحضرت بعض بطاطس وسوس وقطعات بشكل معين ووضعتها مين ميتار على الجدار واضح انها خيّرت عن السابق ثم أقبلت ووضعت الطعام في ميزين غالباً ما رأى صبعة طعام وشك صحن لا تنتظر تنتظر كتاب ها هذول حديث تنتظر تسمع يا حبيبي يسعد النصف إلا يسعد الحالم تنتظر أن تقول ما شاء الله ما هذه الحراسات اليوم؟ وأنشاء الله إيجاد اليوم هكذا الجديد والكوسة تسلم هذين يا الله يكفك خيره والله تعبت نفسك اليوم. تم توبيخ كلمتين حلوات كل حد كلما حد عندنا نتعامل حن. مع كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على مثل هذه الأمور. لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة وصلوا إليها إلى المدينة هم كانوا في مكة تجارا ممكنين لكنهم سافروا الى المدينة بفقراء معدمين ما عندهم شيء فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه النافلة وقوم اقبلوا معهم شيء كحل سريع من المشكلة اخرى بين المهاجرين والانفاق تعال يا طلال انت اكل لكنا يأكل مما تأكل ويشرب مما تجرب ويلبس مما تلبس ويأكل معك وانت يا طلال اكل لكنا كحل سريع لمدة اشهر حتى بعد ذلك وسع الله على المسلمين ااخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع اقبل سعد بن الربيع الى عبد الرحمن بن عوف قال يا عبد الرحمن قال نعم قال اني اكثر اهل المدينه مالا فتعال الى مالي اقسمه نصفين تاخذ نصفه وانا اخذ نصفه ثم عرض عليه ان يزوجه اخته ان يخطب يمين ويسار ولا احد يزوجها عرض عليه كثر له زوجه فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في نفسك وأهلك ومالك جزاك الله خير ولا قصد لكن دلني على السوق السوق ما معك ولا جرم تذهب من السوق دلني على السوق دهبين السوق ذهب يميح يتارا أمام فقد تجد السوق ذهب عبد الرحمن يمشي حتى وصل ودخل السوق دبر نفسه مع بعض التجار هو صحيح ليس معه المال لكن عنده خبرة تجارية وقدرة على التكوير وحجل أودي منطقا ورسالا هو تاجر في مكة أساسا فأقبل وجعل يأخذهم بعض التجار بالآجل ويبيع القضاء حالا ثم يسددهم مضى عليه رعاني أو ثلاثة ثم جمع مالا وصار عنده قضاء وزاد المال فتزوج ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلما أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبي أتر وجعي جعفراعا يعني أتر طيجي تاني ودائما ينظر إذا كان حديث عهد بعرض في الغالب أنه يظهر عليه علامات ما قوله لا تجد على توبي قطعه أسود قطعه حمراء قطعه حمراء قطعه صويلة يعني يا عمام تكتل هي يا عم عمام تدوره حال ثابت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن أثر وجه زعفران هو لماح لم ويبحث عن الأشياء التي إنجازات فعلها الناس يدخل السرور إلى قلوبهم. فلما رأى عليه أثر وجه زعفران قال عبد الرحمن مهيم يعني ما الخبر اليوم في طيب ما الخبر قال يا رسول الله تزوجت قال تزوجت تزوجت امرأة قال تزوجت رأة من الامرسان قال كما اطقتها من اين عتيت بالصداق المهر قال اطقتها وزن نواة من ذهب. نواهي التي داخل السمرة وزنها من ذهب احطى هذا قال وعطيتها وزن نواة من ذهب. فابتهت النبي عليه الصلاة والسلام وفرع قال اولي اعمل وليما نفرح معك اولي ولو بشاة ولو ان تذبح شاةا وتدعونا اليها فسعد عبد الرحمن رضي الله عنه ذلك هذا اللمح الذي يلمحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الناس يجعل هؤلاء الناس يفرحون عند القياه عليه الصلاة والسلام يفرحون به ويفتنجون كذلك ان لو دخلت مثلا دعاك احد انت لو دعوت مجموعة من فرانه ومنذ دعوتهم على العشاء ومن الصباء وأمك وزوجتك وأخواتك يعني يعملون في المطبخ هذه تعمل زنبوسة وهذه تعمل المخي وهذه على المرجوض وهذه على الجرطان وهذه على الرز وهذه على الدجاج كل واحدة يعني استنفار في البيت ثم وضعت هذه المائدة بأنواع اللذائب والأطعمة فدخل الجيران على الطعام وجلس واحد منهم جكي وعند ثم تعامل فلما جلس أبو أحمد مثلا هذا اسمه ما شاء الله ماذا الطعام اللذيذ لا والله يا اخي يليكني نجوع نفسي من ثلاثة او اربعة ايام ليتني ما تغديت ولا اضطر ما شاء الله الواحد والله يا سلان الله يسلم بيجين دي اللي صنعه ما شاء الله الواحد والله ما يدري يأكل من هالمحتي ولا من هالجرطان ولا من هالمرجوم ولا من هالرزم الله يوفقكم بالذات كير بسم الله وبدأ يأكل فإذا ذهبوا تجد انك تصل على امك وخوافك وزوجتك وتقول والله ما ترى جارنا ابو احمد اعجبه الطعام ويقول ما ادل مش اكل ما ادل مش افعل ما ادريك تجد انه اذا صار عملك عجيمة ثانية تقول لك امك اهم واحد تعزمن ابو احمد ليش لانه لم نحن تجد احيانا هذا يقع لك مع زوجتك زوجتك لو عملت حلع كهوة وضعتها لك معلق كهوة وتمر وضعت له الوضوير ثم إذا رجعت تجدت تقول لك يوم ويوم شاف الحياة ولا لا فإذا كانوا كلهم نبي واحد عنده ذوق ولا فيهم واحد من ولا فيهم واحد عنده نوع من المجاملة واللط وبس ما يعرف أنه ليس لما ترسلوا وما يردها إلا معجته ولا يقول ولا كلمة حلوة يعني تعوذ بالله ولا جال ولا كلمة كنت لا والله تستطيع الاسباحا من حتى وكلا ما خلو شيء يعني ولا كلمة قالوا ولا عبارة ولا هذه المشكلة ان بعضنا احيانا لا يكونوا لماحا كن لماحا دائما حتى مع امك خذوها واتب اليوم واخذروه بكرة وريدك اليوم اذا رجعت سافينا امك كن لماحا لطريقة تطبيقها لشعرها لا بيطبيق هي طرجة يعني لكن كن لماحا لها قل يمه ما شاء الله ويشد زعر الزين يشد زعر الزين اليوم ما شاء الله الوجه ما شاء الله زين واضح من هذه الكلمات الا طريقة كن مع زوجتك مع أخواتك الليلة إذا العشاء كل من لو لو في الشاهد ما شاء الله في الشاهد الحر وما شاء الله تسلم هاليد أنا أجل إذا لم تكن تمارس هذا من قبل ستستغرب من زوجتك أو أمك وقت تقول ما شاء الله عجبك الشاهد قلوا والله تسلم هاليد اللي سوى في الشاهد كل من دائما حتى يشبك الآخرون في الصفحة أن تلجأ إلى قلوبهم القاعدة الثابتة مراعاة النبطية لما أقضلت كتائب المسلمين لفتح مكة أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أبو قحافة ما أسلم الذي فتح مكة وكان على شركة في ذلك الحين فرجل أعمى وكبير في السن وشعره أبيض ورحيته بيضاء وكبير في السن وقد فقد ولده أبا بكر منذ ست أو سبع او زمان سنوات منذ ان هاجر لم يره وابو فكر رضي الله عنه في المدينة منشغل بامر النبي صلى الله عليه وسلم وامر الاسلام ولم يرى اباه فابو قحاف على كدر سينه وكفي بصره احضر الى ابنك صغيرة عندك قال يا ابني ما الخبر ايش القصة اليوم شك الناس مضطربون قالت ما ادري قال ايش عبيبي على جبل ابي القبيس جبل ابي القبيس هو الجبل القريب من الحرم وهو الذي عليه اليوم الفصور الملكية قالت عجبي على هل جدل ارى ايسا طبعا هو كثير لكن يريد أن يحب فاخذته ابنته حتى صعدت به الى اعلى الجدل قال يا ابنية ماذا ترين قالت يا ابتي ارى ثوادا مقبلا من بعيد. قال اه هذا جيش قادم ثواد طيول مجموعة اثناف. هذا جيش قادم ثم تشتت قليلا ثم قالها والآن ماذا ترين؟ قالت أرى رجلا يتقدم في هذا السواد ويتأخر، يعني مرة يأتي في الأمام مرة يرجع إلى الخلف. قال آه هذا واجع الحيل. واجع الحيل هو الذي ينسكبها للنساء. يأتي في الأمام ويقول بسرعة تقدم وعطلت لوراءكم ثم يرجع وراء يقول بسرعة بسرعة حتى ما تتبهرت عن الأمام فأركب بسرعة حارس. هذا واجع الحيل. ثم سكت قليلا. قال وماذا ترين؟ قرد ثوادة فتفرق ثوادة ثم اجتمع وتفرق الى قطع قال قد وصل مكة يدخل الان مدام تفرق وانا يدخل مهين ويتار اترعي به الى بيته ثم مضى منطلقة به ابنته تنزل به من اعلى الجبل على كبر سنه ورتة عظمه وبياض شعره تحاول المسكينة ان تزلع به لاجلا يصل الى البيت ويبطل عليه بابه فايدة جند المسكينين تسبقه إلى الشوارع وإلى الطرقات ويقبضون عليه ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المسلمون ما يعرفونه رجل من قريب مع ابنته وقد أنذروا فقالوا من دخل داره فهو آمن وهذا ما دخل داره فأمسكوا به ومضوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر إلى المسلمين وهم معهم أبوه يتوقونه بين أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله كيف ستكون نفسية أبي بكر وهو يرى هذا الشيخ الشديد الذي رباه صغيرا وحن علي شافا واشتاق إليه كبيرا وقد تركه أبو بكر وغاب عنه النبي تركه في نكشة وحده على كبر سنه وحاجته وليس بينه يديه إلا هذه الففلة التي يتسعيل بها في قوائح حاجات رآه ابو بكر فاحتفى به وجعل يضم أباه إلى قدر ثم نضى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ونظر إلى وجهه ونظر إلى هذا الشيخ الكبير الأعمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد مع أبي بكر ومراعيا لنفسيته حتى يبين يا بكر إن جلوسك عندنا في المدينه هذه السنين الطويلة ترى ماذا بها من صوره انت يا أبا بكر في قدرك عندي وجلاله البغتك تختلف عن بقية الناس فقال صلى الله عليه وسلم لابي بكر يا ابي بكر لو اقررت الشيخ في بيتك ما كنت اليه ياتي الينا لو أقررت الشيخ وتركته في بيت وأكون أنا الذي أذهب إليه يا أبو بكر هذا أبوك يختلف عن أي أب آخر هذا أبو أبي بكر يختلف عن أي واحد يا أبو بكر لماذا اللف عليه أن يأتي المفروض يا أبو بكر تكرك في بيته مرتاح وأنا النبي في نفسي أذهب إليه في بيت تقديرا لك يا أبو بكر ولي أبيه فقال أبو بكر لا يا رسول الله هذه الكلمات فعلاً عانت الشخصية أبي بكر شعر أن أبي الآن أنا أعوضه مما وجد خلالها سبع أو ثمان سنوات من الفراق بيني وبين الآن أنا أعوضه وصار له قدر في الإسلام قال لا يا رسول الله بل هو حق أن ينفي إليك من أن تنفي إليه أنت. أن أبا بكر يدري أن الاب على فصله لا يمكن يذهب إلى والد أبي بكر يعني هو له الدرجة الثالث الان نحن نفتح مكه وجيش يقوده خالد بن القائد بن خالد بن القائد وكتبه يمين وكتبه يسار والنبي صلى الله عليه وسلم قائد اعلى للجيش هل هو متفكر ان يذهب الى جيش كبير في بيته لاجل ان معه سمعه يدعو للاسلام والصحابي يبداون يبحثون في البيوت وين القائد الاعلى للسفير فأبو بكر يعلم اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل هذا لكان متكلفا بالفعل اكثر من طاقه فيقول لا يا رسول الله يعني كأني يقول أشكرك على لطفك وعلى أجبك يا رسول الله لكن أنت مبي وهو رجل عادي من عامة الناس وحق أن يأتي إليك ثم أكثر من فى قال صلى الله عليه من أبي قحافة انظر إلى المراعاة لنصية أبي بكر اقترب من أبي قحافة ثم نصح على خجره قال أسلم أسلم وقال أبو قحافة رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله فانتبط أبو بكر ما يجري هي بكي هي بحج هي يكبر أبوه الآن بعدما شبرت فيه ربما اخطربت مليته يدخل في الإسلام الآن فجعل أبو بكر ينتبط وينضغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يهتم ليس فقط بإسلام واندي أبي بكر لا بل حتى يهتم بمظهره وشكله ويقول غيروا هذا الشيب بشيء يعني اطلحوا شكلها اكثر ليكون اجمل غيروا هذا الشيب بشيء وجلبوه السواد او قال ولا تفردوه سواد يعني اعملوا له حظام صبح للحيته ولرأسه لكن لا تقلبوه بالسواد فكان في هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم معه ابي بكر لاجل وارجه فيه نوع مراعاة نفسية ابي بكر كد موقفا اخر ايضا في اثناء دخولهم الى مكة تعلمون ما وقع من اقتراب لاهل مكة فقط دخلت عليهم جنيه المسلمين سجحة ولم يكونوا يسعرون او يعلمون بمجيء اهل الاسلام اصلا اليهم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الرايات الى عدد من اصحابه طبعا كل صحابي يأخذ راية من هذه الرايات يعتبر هذا له عز وشرف ان يختار من بين الناس ويجعل قائدا على قوم على كثيبه والراية بيبس اذهبوا يمين اذهبوا يسار ويطيعونه فجعل عليه الصلاة والسلام راية عظمى مع سعد بن عبادة سعد بن عبادة ليس من المهاجرين سعد بن عبادة من الأنصار أصلا وعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية ودخل سعد سعد الآن يدخل الى بلد فاتذبوا نبيه واخرجوه من بين ولما هاجر جعل جوائز لمن يحضره حيا او ميزا وكانوا يلقون سنة الجزور والقادرات على رأسي عليه الصلاة والسلام وهو سادس طالما قالوا له يا مجنون يا كاهل يا كذاب يا سائل يدخل الى قوم عذب المؤمنين يدخل الى قوم قتلوا سمية وقتلوا زوجها ياسر وعذبوا بنانا وخبابا وقتلوا قبيبا يدخل الى قوم اصلا تاريخهم اكود مع المسلمين فدخل شاعد الله الرائع وجعل يقول اليوم يوم الملحمة اليوم الله ننفطاكم نحليكم نحن على الأرض اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة جعل يدخل جنسك الجفن والكتيب هو راعه. سمعت قريسها السلام و جعلنا فانطلقت امرأة من بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت بين عبيه قالت يا نبي الهدى إليك لجائي قريس ولا جحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إلى السماء إن ساعدا يريد قاسمة الظهر بأن الحجون والبطاء خسر لو يستطيع من الغير رمانا بالنسر والعواء تنهينه إنه الأسد الأسود والليس والد في الدماء فلا فلئن أسحم اللواء ونادى يا ثمات اللواء أهل اللواء لتكونن بالبطاء قريت بقعة القائد أكفت الإماء إنه مطرة يريد له القتل فموت كالحية الصماء قلت افرنا هذا رجل خزرج من, من الأنطار فهذا ليس أجنعنا ولاد بالصالح يا رسول الله والله يتعلم الموتى بين يديك أنه يتعلم تنع هذا السعر وهو الرؤوس الرحيم فدخلت رأسة ورحمة به وهو يعلم أن قريشا أرسلتها ويريد أن يتأنف قريشا يريد يبين لهم أن يسهد قريشا وأنا ناس الماضية قريش ناس لأنكم تركوا كذاب ساحر ساحر ناسي انكم ألقيتم على على رأسي سلة جذور سلة جذور وما يخرج مع الجذور لما يولد من الناقة لما تلد الناقة يضع معه دم فرط أخذوه ضعوه على رأس علي قرأت الدرس أنا ناسي كل هذه الأقوال أنا ناسي أنكم طعمتم مية حسما أنا أكبر من أن ألتفت إلى هذه الأمور والعدوات الشخصية والانتقامات أراد أن يرسل رسالة إلى قريش إنسان كبير وانا اكبر من ان انزدت الى هذه الامور انت مدخل في الاسلام ونمسى الماضي لكن كي ينزع الراية من سعد، وقد اعزه بها قريس تقول انزع الراية منها سعد ما يرضى تنزع الراية مني وانا اسممت وقاتلت بسبيل الله ونحن النبي نصرناك باذن الله فعانا قريس تطرد وننصرد تمتأك امرأة منهم وتقول انزع الراية تنزع يعلم ان سعد ما يرضى بهذا وأنه هو إن ضاعت إبق في نفسه شيء في كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النقيضين بين تحقيق ما تريده المرأة وعدم إقرار قلب تعب مصدره في الذكر قائد في الصدر محتاج يعمل نجنة ويجلسون يدرسون الموضوع لا لا لا لا مبادرة ألسف النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا تعبًا فليدفع الراية الى ابنه قيس وليكن معه فجاول سعد قالوا الراية الراية الثقيلة طبعا عالم طويل وربما في اصله حديدة او, أو خشب قالوا له يقول لكم ادفع الراية الى ابنك قيس وكن معك. يعني في الحقيقة سعد انت القائد لكن نحن نريحك من حجلها يحملها ابنك ما عطيناه واحد ابنك فيعمله والراية لكن أنت من تقول يا خيس إذا دمين إذا دمين توقفوا في فجاء سعد ودفع الراية دفع الراية إلى دمين يا فلما دفع الراية إلى خيس الحقيقة من خائس نظر الكريس وقال نعم الله هذا يعني أطاعنا أذهب الراية عن الرجل اللي كنا خيسين منه ومضوا راغمين انظر إلى القدرة على مراعاة نفسيات الناس عندما يتعامل الله نحن نحن اليوم نحتاج في الحقيقة عندما نتعامل مع الناس إلى تطبيق ذلك لأجل كثب قلوبك نحتاج أن نراعي نقصهم عندما نتعامل معهم. بمعنى شخص معين تعلم أنه راتبه ربما لا يتعدى ألف ريال. مثلاً، وجاء وتحدث معه قال يا أخي رواتب قليلة وواحد ما يدري. بالله كم راتبك؟ سأل. أنت راتبك عشر آلاف ريال؟ لكنك تعلم قلت له إن راتبك عشرة آلاف يعني سيحزن ويشعر أن الناس أهزم من وسيشعر بنوعا من الحزن فماذا تتعر؟ واعي نفسية استعمل نوع من التورية قل والله يا أخي أعجبها شو الألفين شو في الحقيقة العشرة آلاف قريب من الألفين أقرب إلى الألفين منه إلى المئة الألف ليس كذلك؟ زد عليه فانا يكفل حكرة انت برضي تقتبر فهو نوع من التورية لأجل مراعاة مكتية انسان ابوه بخير وقال لكي اخي هال يا ابو رياخي بخير والله اطلب منه ال 50 ريال اخلطني تغلى يا الله بالكاد يطلق المحفظة ويبدأ يعد الصرف اللي فيها ريال خمسة ريال خمسة يعطيني 33 ان 37 و 22 لا يمكن يعطيني عدد زوجي دائمي العدد ترجية ان في ريالات في انطاق هل بكل بالله يا انت ابوك كيف يفعل معك انت ابوك تقول عقلي خمسين يحب جنبها صدريا بك خمسين هل تقول والله الله الحمد لله صدق قبل انت اعطاني اشتري اثنين عصير ولا معها اللي خمسين ولما جاءت رجعنا للبادي قال يا ولدي يخلم معك ثم لما جاء ابوك رجعوا وعطاني خمسينيات ريالي هل مناسب تقول لها الكلام رأي اللي لامامك قل يا اخي والله ترى اكثر مثل الابيك يا اخي يتعبون على الفلوس يغلون يتكثرون علينا لكن ان شاء الله بكرة ربي بيوفقنا الوظائف ونبدأ احنا نجمع الفلوس من عند نفسنا واصلع من الموضوع انا طوح من باب مراعاة نفسية جس رائف زوجته بينه وبينها مشاكل دائمة وقال لك اخي هل مرة هذه ازعجتني وجني جبني شافر بي اعملني اشترني حفظني اخلح لي كذا وان جوج لك ما شاء الله تبارك الله سمنا على عسل هي اللي تنبط عليك ربما هو أنت اللي تنبط عليها هل تقول لا والله بسكرت دعتي هل لك اليوم جاي بسري هدية وأبقى أساسرتها تقول ما أحب السفر أبقى أطبق الأكل برا إذا صار عندي وليمة ويتقول لا أطبق بالبيت هل مناسب تقول لها الكلام يا ياخي لماذا تجليده جلدًا تريده يرجع ويضلق جلدًا راينا في يده راينا في يده يا أخي أصلا الله يا أخي النساء كلهن ترى مجاكل والواحد أحيانا يتحسن لنا تزوج تقول الله أنا متحسن أه يا أ وانت في هذا الموضوع لأجل ان تراعي نفسية الذي امامك نفرض امرأة امرأة جارت جارتهم مثلا وجارتهم قد تزوج عليها زوجها زوج ثانية وسافر مع الزوج الثاني يتمشى ودخلت هذه المرأة على الجارة تزورها هل مناسب هذه الزائرة تقول لتلك المكلومة الحزينة بزواج زوجها عليها هل مناسب تقول لها والله ابو فلان ما قصر ام تودانا نتعشى برا وقبل امس تنتبى اشتري سوى بمئة ريال وحلق وخط ابو خمسمائة وقبل امس فاجأت والله جايب لي لهدية ساعة بألثمين ريال تمثينها لماذا تمثينها موتاة لماذا تقترينها يا خيدي اذا تبعتم فأحكموا الجبكة واذا قتلتم فأحكموا القتل لماذا تؤذبينها مثل هالكلام ما نزاك تسمعينها يعني حلطت المواضيع ما بقل أخبارك مع زوجك لذلك من المهم مراعاة نكتيات الاخرين لنتتعامل معه حتى في أولادك لا أجدتك من أولاده وأنت أولادك ما الله على خير ليس من داعي أن تظهر دائما صلاحهم والنعمة التي عليهم إذا كان هذا يوفع في نفس الذي أمامك ولو في أمنا الحزن هذا مهم بأجلل أن تراعي نفسيات الذين عندك لذلك الناس لا يرضون أن تضحك وأن تقول نفسة في عذاب أو إنسان حضر في عرض قال والله جزاك الله خير عطنا كلمة كذا نستفيد منها يتكلم عن عذاب القبر ونعيمه. مثلا مناسب؟ رأينا سيات الذي أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن عذاب القبر ونعيمه في حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره. وهو عند قبر. لما جاءوا إلى قبر كان ولما ينل لم ينسه بعد من من إكمال حفره. ثلاثة لهم عن القبر. لكن ما حضر زواجه؟ يتكلم عن القبر. لذلك لما جاءت عائكة من عرس قال من أين جئت؟ قال جئتم لعنج عرص للانصار قال هل كان معكم من له يعني شيء بالدف يفعلونه وهو يجلس في كل اعراف من نتاء يعني ينشدها ويضربنا بالدف في العرص قالت لا ما كان. قال ان الانصار يعجبهم الله هل لا قلتم اتيناكم اتيناكم فحيونا لحييكم ولولا لانت السمراء ما سملك عذاريكم ونحو ذلك فهو يجلها على ان يوجد في من زياجة